فهم لا ي ب ص ر وسواء ن و عليهم أ أ ن ذ ر ت ه م أ م لم تنذرهم لا يؤمنون إ ن م ا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره ب م غ ف ر ة و أ ج ر كريم إ ن ا نحن نحيي الموتى ونكتب م و ت ى في إ م ا م مبين و ض ر ب ل ه م م ث ل ا أ ص ح ا ب ا ل ق ر ي ة إذ جاءها ل ل س ل و ن إذ أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م ا ث ن ن ي ف ك ذ ب س م ا ع ز ن ا ب ث ا ل ث ف ق ل و ا إنا إ ل ي ك م م ر س ل و ن أئن م بل أنتم ق و م م س ر ف و ن و ج النابلسي ء من أقصى ا م د ي ة رجل يسعى ق ل يا ا قوم ت ع و ا ا م ر ل ن من اتبعوا ل ا ي س أ ل ك م أ ج ر ل و ه م محتدون م و الاسلاميه ي ل أعبد ن الرحمن بضر لا شفاعتهم شيئا ولا بضر تغن عني ن ي قيل ذ و ن ن إ إذا ي ل ادخل ل قيل مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني ا ل ج ن ة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين موسوعه النابلسي للعلوم ه من ر إلا إليهم الاسلاميه ن ن م اسماء ل ر الله الحسنى ه خ ر ج و و أ ع ن ا م و ف ج ر ن ا ف ي ه ا م ن ا ل ع ي و ن للعلوم ي أ ك و وما ا من زمره م ت ي د ه أ الاسلاميه يشكرون ب ح ا ا ن ذ ي خلق ل أ ز و ا ج اسماء مما الأرض ومن الأرض تنبت أ ف ه و م م الله ي ع م و وآية ن م الحسنى ل ل ي ق م ه النهار ه فإذا م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 و آ ي ة لهم أ ن ا حملنا ذريتهم في الفلك المشلون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون و إ ن ن ش أ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ل ف ض ي ت ر ح م و ن و م ا ت أ ت ب ل ي إذا هم من ا ل أ ج د ا د إ ل ى ر ب ه م إ ن أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة اليوم في شغل فاكهون هم و أ ز و ا ج ه م في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها ف ا ك ه ة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب ا ل رحيم و ا م ت ا ز ا ل ي و م أ ي ه ا المجرمون و ا م ت ا ز ا ل ي و م أ ي ه ا المجرمون أ ل م أ ع ه د إ ل ي ك م يا بني آ د م الا تعبدوا الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين و أ ن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أ ض ل منكم جبلا كثيرا أ ف ل م تكونوا تعقيدون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 أفلا ي ع ق ل و ن و م ا ع ل م ن ا ه ا ل ش ع ر وما ي ن ب غ ي له ل إنه إ ا ذكر وقرآن م ب ي ن ل ي ن من كان ذ ر ح ي ا ا ويحق للعلوم ق و الاسلاميه ا ل ذ ك ت ح ب ي